لكن أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الأقصى بغزة الدكتور يوسف عمر يعز ذلك إلى الخراب الذي لحق المدينة بسبب الحرب العالمية الأولى.